بسم الله الرحمن الرحيم والليل إ ذ ا ي ر ش ى والنهار إ ذ ا تجلى وما خلق الذكر و ا ل أ ن ث ى إ ن سعيكم لشتى واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني م ن س ل ع ه ا ل ن ا ل ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى ف أ ر ت ك م ا ر ت ل ظ ا ي ص ل ه ا إلا الأشقى ل ا ذ ي كذب وتولى